حصريا على منتديات الهجر بادي لا عاد صرخت نادي وانت لا, جمادي لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد ما عاد تسمع لقالن وقي لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع لقالن وقي لهلك نكرت الودادي يا كيف صار وأعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك عليك لکھ لکھ تل و دادی وتقول پسرو البعادي وانت روم تل وانت فواد کیلی لا عدت صرخت نادي وانت بدل هجر بدل قلبك انا جمال اسم علي للجفا وش الفاديه غير الصد وتمادي والهم في العين بعد ودموع عينك تنسي ودمعك عين تنسي للجفا وش الفاديه غير الصد وتمادي والهم في العين بعد ودموع عينك تنسي دعاق رغتنادي وانتبذل أجر بادي لقلبك النهج ماتي تسعني قال الوقي في ليل مظلم وهادي والدك يرفع على يادي يدعي لرب العبادي يهدي ولاده السبيل يهدي ولاده السبيل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 قلبك إنه جمادي تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل أمك حرام هالسهادي طيب الكرة والرقادي شوفت ظناها المرادي ليل المفارق طويل ليل المفارق مك حرام هالس طيب الكرا والرقادي شوف ظناها المرادي ليل المفارق طويل ليل المفارق قوي دعات <تصفيق> صرختنا دي وانت بالهجر باديك لقلبك انه جماد ما بتسمع اللي سمع قال الوجيه لا حد تصرخ تنادي وانت بتالهجر بادي لقلبك انه جماد سمع قال جديد المنشور على